تفرد ب إ خ ر ا ج ه البخاري من دون ب ق ي ة أ ص ح ا ب الكتب خرجه عن محمد بن عثمان بن كرامه حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أ ب ي نمر عن عطاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وزاد في آ خ ر ه وما ترددت عن شيء أ ن ا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت و أ ن ا أ ك ر ه مساءته وهو من غرائب الصحيح تفرد به ابن ك ر ا م ة عن خالد وليس هو في مسند أ ح م د مع أ ن خالد بن مخلد القطواني تكلم فيه أ ح م د وغيره وقالوا له مناكير وعطاء الذي في إ س ن ا د ه قيل إ ن ه ابن أ ب ي رباح وقيل إ ن ه ابن يسار و إ ن ه وقع في بعض نسخ الصحيح منسوبا كذلك كلها هذا الحديث من وجوه أخر لا تخلو كلها عن مقال فرواه عبد الواحد مولى وقد روي وجوه فرواه ميمون أبو حمزة مولى عروة بن زبير عن عروة عبد عن أخر زبير عائشة حمزة من عن بن بن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آ ذ ى لي وليا فقد استحل محاربتي وما تقرب إ ل ي عبدي بمثل أ د ا ء فرائضي و إ ن عبدي ليتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به إ ن دعاني أ ج ب ت ه و إ ن س أ ل ن ي أ ع ط ي ت ه وما ترددت عن شيء أ ن ا فاعله ترددي عن موته وذلك أ ن ه يكره الموت و أ ن ا أ ك ر ه مساءته خرجه ابن أبي وذكر ابن عادي أ ن ه تفرد به عبد الواحد هذا عن ع ر و ة وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري منكر الحديث ولكن خرجه الطبراني حدثنا هارون بن كامل حدثنا سعيد بن أ ب ي مريم حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سويد المدني حدثني أ ب و خ ز ر ة يعقوب بن مجاهد أ خ ب ر ن ي ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا إ س ن ا د ه جيد ورجاله كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح سوى شيخ الطبراني فإنه لا يحضرني الآن معرفة حمزة ميمون السامع شيخ فخيل الطبراني يحضرني الراوي حزرة الصحيح لا الآن حاله ولعل الراوي قال حدثنا أبو حمزة يعني عبد الواحد بن ميمون أنه قال فإنه أنه في يعني حدثنا سوى أبو أبو عبد بن ثم سماه من عنده بناء على وهمه والله أ ع ل م وخرج الطبراني وغيره من ر و ا ي ة عثمان بن أ ب ي العاككه عن علي بن يزيد عن القاسم عن أ ب ي أ م ا م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من أهان لي وليا فقد بارزني فقد وجل الله بالمحاربة أهان ابن عز من آدم إ ن ك لن تدرك ما عندي إ ل ا ب أ د ا ء ما افترضت عليك ولا يزال عبدي يتحبب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه ف أ ك و ن قلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به وبصره الذي يبصر به ف إ ذ ا دعاني أ ج ب ت ه و إ ذ ا س أ ل ن ي أ ع ط ي ت ه و إ ذ ا استنصرني نصرته وأحب ع ب ا د عبدي ة إ ل ي ابو ل وعلي ن عثمان ص ي ح ة ن ضعيفان يزيد قال أ ب حاتم الرازي في هذا الحديث هو منكر جدا وروي ق د من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ب إ س ن ا د ضعيف خرجه ا ل إ س م ا ع ي ل ي في مسند علي ط ب ر ا ن وفيه ز ي ا د ة في لفظه ورويناه من وجه آ خ ر عن ابن عباس وهو ضعيف أ ي ض ا وخرجه الطبراني وغيره من حديث الحسن بن يحيى الخشني عن صدقه بن عبد الله الدمشقي عن هشام الكناني عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه تعالى قال من أ ه ا ن لي وليا فقد بارزني ب ا ل م ح ا ر ب ة وما ترددت عن شيء أ ن ا فاعله ما ترددت في قبض نفس ع ب د المؤمن يكره الموت و أ ك ر ه مساءته ولا بد له منه و إ ن من ع ب ا د المؤمنين من يريد بابا من ا ل ع ب ا د ة ف أ ك ف ه عنه لا يدخله عجب فيفسده ذلك وما تقرب إلي عبدي إلي بمثل أ د ا ء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتنفل إ ل ي حتى أ ح ب ه ومن أ ح ب ب ت ه كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا دعاني ف أ ج ب ت ه و س أ ل ن ي ف أ ع ط ي ت ه ونصح لي فنصحت له وإن من عبادي من لا يصلح و إ ن ب س ط له أفسده ذ له ك وإن إ من من ن م عبادي لا ا يصلح ي إ ل افسده الصحة ولو ل أسقمته أ ذلك و إ ن من عبادي من لا يصلح إ ي م ا ن ه إ ل ا السقم ولو أ ص ح ح ت ه لافسده ذلك إ ن ي أ د ب ر عبادي بعلمي ل م ا في قلوبهم إ ن ي عليم خبير والخشني وصدقة ضعيفان وهشام لا يعرف. وسئل ه ش ا لا م يعرف و ابن معين عن هشام هذا من هو قال لا أ ح د يعني أ ن ه لا يعتبر به وقد خرج البزار بعض الحديث من طريق صدقة عن عبد الكريم الجزري عن أنس وخرج انس ل ط ب ر ا ي حديث الأوزاعي عن بن أبي、لبابة. حدثني زر بن حبيش من عن بن بن عبدة لبابة زر م ع ت حذيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى أ و ح ى إ ل ي يا أ خ المرسلين ويا أ خ المنذرين أ ن ذ ر قومك أ ن لا يدخلوا بيتا من بيوتي و ل أ ح د عندهم م ظ ل م ة ف إ ن ي العنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك ا ل ظ ل ا م ة إ ل ى أ ه ل ه ا ف أ ك و ن سمعه الذي يسمع به و أ ك و ن بصره الذي يبصر به ويكون من أ و ل ي ا ئ ي و أ ص ف ي ا ئ ي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء ص د ي ي ق ن و ا ل في الجنه ة و ذ الذي ذكر ا إسناب جدا البخاري الأولياء إلى إنه ولنرجع غريب أبي جيد خرجه وجل حديث هريرة قيل حديث روي في وقد وهو قوله شرح أشرف عز وجل من ع ا د لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب يعني فقد أ ع ل م ت ه ب أ ن ي محارب له حيث كان محاربا لي ب م ع ا د ا ت أ و ل ي ا ئ ي ولهذا جاء في حديث ع ا ئ ش ة فقد استحل محاربتي وفي حديث أ ب ي امامه وغيره فقد بارزني بالمحاربه ة وخرج ابن ماجة ابن عليه وسلم يقول إ ن يسير الرياء شرك و إ ن من ع ا د لله وليا فقد بارز الله ب ا ل م ح ا ر ب ة و إ ن الله تعالى يحب ا ل أ ب ر ا ر ا ل أ ت ق ي ا ء ا ل أ خ ف ي ا ء الذين إ ذ ا غابوا لم يفتقدوا و إ ن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء م ظ ل م ة ف أ و ل ي ا ء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم كما أ ن أ ع د ا ء ه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أ و ل ي ا ء وقال إ ن م ا وليكم الله ورسوله والذين آ م ن و ا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 قال إ ن الله تعالى قال لموسى عليه السلام حين كلمه اعلم أ ن من أ ه ا ن لي وليا أ و أ خ ا ف ه فقد بارزني ب ا ل م ح ا ر ب ة و ب ا د أ ن ي وعرض نفسه ودعاني إ ل ي ه ا وأنا أسرع بشيء إلى نصرة أوليائي أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي أو أسرع أفيظن أن نصرة يحاربني يظن الذي الذي بشيء لي إلى يعزني ا أ ن يعجزني أ م يظن الذي يبارزني أ ن يسبقني أ و يفوتني وكيف و أ ن ا ا ل س ا ئ ر لهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فلا أ ك ل نصرتهم إ ل ى غيري وعلم وجل جميع المعاصي محاربة لله عز عصى لله قال الحسن ابن آدم هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه لكن محاربة آدم بمحاربة من من أن ابن فإن طاقة حاربه فقد كلما كان الذنب أ ق ب ح كان أ ش د م ح ا ر ب ة لله ولهذا سمى الله تعالى أ ك ل ت الربا وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله لعظيم ظلمهم وسعيهم بالفساد في بلاده وكذلك أوليائه فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم فمن فقد عاد الله وحاربه نصرة بالفساد لعظيم ظلمهم لعباده بلاده تعالى الله فإنه عاداهم معادات عاد في فمن فقد وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أ ص ح ا ب ي لا تتخذوهم غرضا فمن آ ذ ا ه م فقد آ ذ ا ن ي ومن آ ذ ا ن ي فقد آذى الله ومن اذى ل ل ه ومن آ الله ه يوشك أن يأخذه وغيره و خرجه الترمذي ق وما تقرب إ ل ي عبدي بمثل أ د ا ء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أحبه ل م احبه ذكر أن معادلة أوليائه معادلة م ا ر ة ل ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم فذكر تحرم يتقرب القرب بعد وتجب به معاداتهم العداوة أوليائه موالاتهم إليه وأصل الولاية القرب وأصل وصف ما البعد ف أ و ل ي ا ء الله هم الذين يتقربون إ ل ي ه بما يقربهم منه و أ ع د ا ؤ ه الذين أ ب ع د ه م عنه ب أ ع م ا ل ه م ا ل م ق ت ض ي ة لطردهم و إ ب ع ا د ه م منه ف ق س م أ و ل ي ا ء ه المقربين إ ل ى قسمين أحدهما من تقرب إليه بأداء لأن المحرمات إليه كله الله من ويشمل من الفرائض الواجبات فرائض تقرب وترك ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده على ومن ا ا ل ث ن ي تقرب إليه بعد إليه ا ل بالنوافل فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله ف فظهر ر طريق ا ئ ض أنه ت ع ا ل ى ولايه و ت ومحبته سوى ط الله ع ت ه ا ت ي شرعها ع ى لسان ل س ر و فمن ادعى ولاية الله والتقرب ل ي ة ا ل ل ه و ا إ ل ي ه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أ ن ه كاذب في دعواه كما كان المشركون يتقربون إ ل ى الله تعالى ب ع ب ا د ة من يعبدونه من د و ن ه كما حكى الله عنهم أ ن ه م قالوا ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله زلفى ا ذكر في هذا الحديث أ ن أ و ل ي ا ء الله على درجتين أ ح د ه م ا المتقربون إ ل ي ه ب أ د ا ء الفرائض وهذه د ر ج ة المقتصدين أ ص ح ا ب اليمين و أ د ا ء الفرائض أ ف ض ل الاعمال أ ع م ل قال كما ر بن خ ط ا ب رضي ا ل ل أفضل ل ه عنه أ ا ع ما ل أ د افترض ء م الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله عز وجل وقال عند عبد النية فيما الله العزيز بن عمر عز في خطبته أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة أ د ا ء الفرائض واجتناب المحارم وذلك ل أ ن الله عز وجل إ ن م ا افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة كما قال تعالى واسجد واقترب وقال تعالى كما فرائض البدن التي الصلاة قال إليه النبي صلى الله تقرب وسلم أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي ف إ ن م ا يناجي ربه أ و ربه بينه وبين القبله ة وقال ا ل ل إن ينصب في يلتفت الراعي في رعيته سواء كانت رعيته ومن كانت صلاته عبده المقربة وجهه لوجه سواء الله لم الفرائض إلى تعالى عدل كالحاكم عامة ما أ و خ ا ص ة كعدل أ ح د الناس في أ ه ل ه وولده كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفي وسلم نور وكلتا يعدلون في صحيح النبي عليه المقصطين يمين يديه يمين الذين صلى الرحمن حكمهم مسلم عمر منابر من الله الله قال الله على على عن عبد عن عند بن إن وما ولوا. وفي أ ه ه ل ولوا م وما و الترمذي عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ح ب العباد إ ل ى الله يوم ا ل ق ي ا م ة و أ د ن ا ه م إ ل ي ه مجلسا امام عادل الدرجة الثانية درجة السابقين المقربين وهم الذين تقربوا إلى الله إلى درجة وهم بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع وذلك يوجب للعبد محبه ا ل ل ك م الله ق ا و ا يزال بالنوافل الله وطاعته والاشتغال القرب عبدي يتقرب إلي رزقه له ذلك أحبه أحبه محبته بذكره فأوجب وخدمته حتى فمن ن م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 والله واسع عليم ففي هذه ا ل آ ي ة إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن من أ ع ر ض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبال واستبدلنا به من هو أ و ل ى بهذه ا ل م ن ح ة منه و أ ح ق فمن أ ع ر ض عن الله فما له من الله بدل ولله منه أ ب د ا ل ما لي شغل س وفي ا ما ما ه لي شغل ي ص ر عن هواه ق ل ب عدل ما أصنع ما ا إن جفى و خ بعض الأمل مني بدل ومنه ما بدل لي بدل مني ومنه وفي ب ا ل آ ث ا ر يقول الله عز وجل ابن آ د م اطلبني تجدني ف إ ن وجدتني وجدت كل شيء و إ ن فتك فاتك كل شيء و أ ن ا أ ح ب إ ل ي ك من كل شيء كان ذ ن و ن يردد هذه ا ل أ ب ي ا ت بالليل كثيرا اطلبوا ل أ ن ف س ك م مثلما وجدت أ ن ا قد وجدت لي سكنا ليس في ه و ا ه ع ن ا إ ن بعثت قربني أ و قربت منه دنا من فاته الله فلو حصلت له ا ل ج ن ة بحذافيرها لكان مغبونا فكيف إ ذ ا لم يحصل له إ ل ا نزر يسير حقير من دار كلها لا تعدل جناح ب ع و ض ة من فاته أ ن يراك يوما فكل أ و ق ا ت ه فوات وحيثما كنت من بلاد كنت فلي إ ل ى وجهك التفات ثم ذكر أ و ص ا ف الذين يحبهم الله ويحبونه فقال أ ذ ل ة على المؤمنين يعني أ ن ه م يعاملون المؤمنين ب ا ل ذ ل ة واللين وخفض الجناح أ ع ز ة على الكافرين يعني أ ن ه م يعاملون الكافرين ب ا ل ع ز ة و ا ل ش د ة عليهم و ا ل إ غ ل ا ظ لهم فلما أ ح ب و ا الله أ ح ب و ا اولياءه الذين يحبونه فعاملوهم ب ا ل م ح ب ة و ا ل ر ا ف و ا ل ر ح م ة و أ ب غ ض و ا اعداءه الذين يعادونه فعاملوهم ب ا ل ش د ة و ا ل غ ل ظ ة كما قال تعالى أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت لائم ف إ ن من تمام ا ل م ح ب ة م ج ا ه د ة أ ع د ا ء المحبوب و أ ي ض ا فالجهاد في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إ ل ى الرجوع إ ل ي ه بالسيف والسنان بعد دعائهم إ ل ي ه ب ا ل ح ج ة والبرهان فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إ ل ى بابه فمن لم يجب ا ل د ع و ة باللين والرفق احتاج إ ل ى ا ل د ع و ة ب ا ل ش د ة والعنف عجب الجنة ربك بالسلاسل للمحب حبيبه غير يرضي رضي رضي من قوم يقادون إلى الجنة ولا يخافون لوم تلائم لهم للمحب غير ما يرضي حبيبة رضي من يقادون يخافون ولا إلى وقف ص خ صخط من خاف ط من من الملامة من بصادخ في فليس يحبه هوى الهوى بي حيث أ ن ت فليس لي م ت أ خ ر عنه ولا متقدم أ ج د ا ل م ل ا م ة في هواك ل ذ ي ذ ة حبا لذكرك فليلمني اللوم قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني د ر ج ة الذين يحبهم ويحبونه ب أ و ص ا ف ه م المذكوره ة و ا ل ل والله س ع ع ي م واسع ا ع عليم ط واسع ا الفضل ء يستحق ي بمن م ن ح ف واسع م ن ل ي ت ح ق ه ف ي م ن ه ويروى أن داود أن عليم ه ا ا ل ل س كان يقول اللهم اني ج ع ل من أ ح ب اسالك ب أحببت عبدا ذنبه وقبلت ك فإنك كان كان غفرت إذا وإن وإن عظيما عمله ي ي ر وكان داود ع ي يقول في إني ه دعائه اللهم السلام ل س أ أ حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أ ح ب إ ل ي من نفسي و أ ه ل ي ومن الماء البارد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ا ن ي ربي عز وجل يعني في المنام فقال لي يا محمد قل اللهم إ ن ي أ س أ ل ك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أ ح ب فاجعله ق و ة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما أ ح ب فاجعله فراغا لي فيما تحب وروي عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يدعو اللهم اجعل حبك أ ح ب ا ل أ ش ي ا ء إ ل ي وخشيتك أ خ و ف ا ل أ ش ي ا ء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إ ل ى لقائك و إ ذ ا أ ق ر ر ت أ ع ي ن أ ه ل الدنيا من دنياهم ف أ ق ر ر عيني من عبادتك فأهل فيما السلف هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه الدرجة المقربين ليس إلا قال من ممن بعض السلف العمل على ا ل م خ ا ف ة قد يغيره الرجاء والعمل على ا ل م ح ب ة لا يدخله الفتور ومن كلام بعضهم إ ذ ا سئم البطالون من بطالتهم فلن ي س أ م محبوك من مناجاتك وذكرك قال فرقد السبخي قرأت السبخي الكتب من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هواه لم في آثر عنده بعض أحب يكن شيء من من ومن أ ح ب الدنيا لم يكن عنده شيء آ ث ر من هوى نفسه والمحب لله تعالى أ م ي ر مؤمر على ا ل أ م ر ا ء زمرته أ و ل الزمر يوم ا ل ق ي ا م ة ومجلسه أ ق ر ب المجالس فيما هنالك و ا ل م ح ب ة منتهى ا ل ق ر ب ة والاجتهاد ولن ي س أ م المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل يحبونه ويحبون ذكره ويخافون ح ب ب و ن ه إلى ل ق ه يمشون بين ب ع د ه بالنصائح ا و ي خ عليهم من أ ع م ا ل ه م يوم تبدو الفضائح أ و ل ئ ك أ و ل ي ا ء الله و أ ح ب ا ؤ ه و أ ه ل صفوته أ و ل ئ ك الذين لا ر ا ح ة لهم دون لقائه وقال وجل المصري المحب لا يجد مع حب الله عز وجل للدنيا لذة فتح حب مع يجد عز وقال ل يغفل الله ا عين طرفة عن ذكر و محمد بن النضر الحارثي ما يكاد يمل ا ل ق ر ب ة إ ل ى الله تعالى محب لله عز وجل وما يكاد ي س أ م من ذلك وقال بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إ ل ى رضوانه بكل سبيل ي خ د ر عليها من الوسائل والنوافل دوبا دوبا وشوقا شوقا و أ ن ش د بعضهم وكن لربك ذا حب لتخدمه إ ن المحبين ل ل أ ح ب ا ب خدام وأنشد آخر ما للمحب سوى إ ر ا د ة حبه إ ن المحب بكل بر يضرع ومن أ ع ظ م ما يتقرب به إ ل ى الله تعالى من النوافل ك ث ر ة ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم قال خباب بن ا ل أ ر ت لرجل تقرب إ ل ى الله ما استطعت وعن ل م أ ك لن ت ت ق ر ب إ ل ي ه هو بشيء أحب إليه م ن ك ل ا م ه وفي ا ل ت ر مرفوعا ذ ي أبي عن أمامة م ما تقرب العباد إ ل ى الله بمثل ما خرج منه يعني ا ل ق ر آ ن لا شيء عند المحبين أ ح ل ى من كلام محبوبهم فهو ل ذ ة قلوبهم و غ ا ي ة مطلوبهم قال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم وقال ابن مسعود من أ ح ب ا ل ق ر آ ن فهو يحب الله ورسوله قال بعض العارفين لمريد أتحفظ القرآن قال لا فقال وغوثاه بالله مريد لا يحفظ القرآن العارفين لا واغوثاه بالله لا لمريد بعض مريد أتحفظ يحفظ فبما يتنعم فبما يترنم فبما يناجي ربه عز وجل كان بعضهم يكثر ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ثم اشتغل عنه بغيره ف ر أ ى في المنام قائلا يقول له إ ن كنت تزعم حبي فلم جفوت كتابي أ م ا ت أ م ل ت ما فيه من لطيف عتابي فيه لطيف ومن ذلك ك ث ر ة ذكر الله الذي يتواطا عليه القلب واللسان وفي مسند البزار عن معاذ قال قلت يا رسول الله أ خ ب ر ن ي ب أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل و أ ق ر ب ه ا إ ل ى الله تعالى قال أ ن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى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 أ ن ا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وقال عز وجل فاذكروني أ ذ ك ر ك م ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون أ ص و ا ت ه م بالتكبير والتهليل وهم معه في سفر قال لهم إنكم لا تدعون أصم لا ولا غائبا إ ن ك م تدعون سميعا قريبا وهو معكم وفي رواية وهو ف ي رواية و أ ق ر ب إ ل ي ك م من أ ع ن ا ق رواحلكم ومن ذلك م ح ب ة أ و ل ي ا ء الله و أ ح ب ا ئ ه فيه و م ع ا د ا ت أ ع د ا ئ ه فيه وفي سنن أ ب ي داود عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن من عباد الله لاناسا ما هم ب أ ن ب ي ا ء ولا شهداء يغبطهم ا ل أ ن ب ي ا ء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل قالوا يا رسول الله من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أ ر ح ا م بينهم ولا أ م و ا ل يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لعلى إن لا يخافون إ ذ ا خاف الناس ولا يحزنون إ ذ ا حزن الناس ثم تلا هذه ا ل آ ي ة أ ل ا إ ن أ و ل ي ا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويروى نحوه وسلم وفي النبيون حديث أبي الأشعري النبي عليه حديثه يغبطهم النبيون بقربهم صلى من عن الله مالك ومقعدهم من الله عز وجل وفي المسند عن عمرو بن الجموح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح ا ل إ ي م ا ن حتى يحب لله ويبغض لله ف إ ذ ا أ ح ب لله و أ ب غ ض لله فقد استحق ا ل و ل ا ي ة من الله إن أوليائي من عبادي وأحبائي من أوليائي وأحبائي خلقي عبادي الذين يذكرون بذكري و أ ذ ك ر و ا بذكرهم وسئل المرتعش بم ا تنال ا ل م ح ب ة قال بموالاه أ و ل ي ا ء الله ومعاداه أ ع د ا ئ ه و أ ص ل ه ا ل م و ا ف ق ة وفي الزهد ل ل إ م ا م أ ح م د عن عطاء بن يسار قال قال موسى عليه السلام يا رب من هم أ ه ل ك الذين تظلهم في ظل عرشك قال يا موسى هم ا ل ب ر ي ئ ة أ ي د ي ه م ا ل ط ا ه ر ة قلوبهم الذين يتحابون بجلالي الذين إ ذ ا ذكرت ذكروا بي و إ ذ ا ذكروا ذكرت بذكرهم الذين ي س ب غ و ن الوضوء في المكاره وينيبون إ ل ي ذكري كما تنيب النسور إ ل ى وكورها ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بالناس ويغضبون لمحارمي إ ذ ا استحلت كما يغضب النمر إ ذ ا حرب قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي أحببته سمعه به فإذا كنت يسمع وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه ف ي الروايات بعض و الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به المراد بهذا الكلام أ ن من اجتهد بالتقرب إ ل ى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إ ل ي ه ورقاه من د ر ج ة ا ل إ ي م ا ن إ ل ى د ر ج ة ا ل إ ح س ا ن فيصير يعبد الله على الحضور و ا ل م ر ا ق ب ة ك أ ن ه يراه فيمتلئ قلبه ب م ع ر ف ة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته و إ ج ل ا ل ه و ا ل أ ن س به والشوق إ ل ي ه حتى يصير هذا الذي في قلبه الذي المعرفة في من مشاهدا له بعين ا ل ب ص ي ر ة كما قيل ساكن في القلب يعمره لست أ ن س ا ه ف أ ذ ك ر ه غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره قال الفضيل بن عياض إ ن الله يقول كذب من ادعى محبتي ونام عني أ ل ي س كل محب يحب خ ل و ة حبيبه ها أ ن ا مطلع على أ ح ب ا ب ي وخاطبوني ق د مثلوني أعينهم و بين على ا ل م ش ا ه د ة وكلموني بحضور غدا أ ق ر أ ع ي ن ه م في جناني ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم به فلا يبقى في قلوبهم غيره ولا تستطيع جوارحهم أ ن تنبعث إ ل ا ب م و ا ف ق ة ما في قلوبهم ومن كان حاله هذا قيل فيه ما بقي في قلبه إ ل ا الله والمراد معرفته ومحبته وذكره وفي هذا المعنى ا ل أ ث ر ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي المشهور يقول الله ما وسعني سمائي ولا أ ر ض ي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن وقال ا ا ل بعض ع ر ف ن ا ح ذ ر غيور و ه فإنه ل ا هذا يحب أن يرى في قلب عبده غيره وفي هذا يقول قلب عبده ب أن ع ه ض م ليس للناس موضع في موضع ف ؤ ا د ي زاد فيه هواك حتى امتلى وقال آ خ ر قد صيغ قلبي على مقدار حبهم فما لحب سواهم فيه متسع والى هذا المعنى اشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم ا ل م د ي ن ة فقال أ ح ب ا ل ل ه من كل قلوبكم كما ذكره ابن إسحاق في سيرته فمتى ا م ت ل أ القلب ب ع ظ م ة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا ا ر ا د ة الا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره فان يتحرك ينطق نطق, نطق بالله وان سمع سمع به وان نظر بذكره لا العبد الا ولا الا بالله سمع سمع بامره به نظر به وإن بطش ه وإن ب بطش به فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ومن أ ش ا ر إ ل ى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من بريئان منه الحلول أو الاتحاد والله يشير ورسوله أو ومن هنا كان بعض السلف كسليمان ا ل ت ي م ي يرون أ ن ه لا يحسن أ ن يعصى الله ووسط ا م ر أ ة من السلف أ و ل ا د ه ا فقالت لهم تعودوا حب الله وطاعته ف إ ن المتقين أ ل ف ا ل ط ا ع ة فاستوحشت جوارحهم من غيرها ف إ ن عرض لهم الملعون بمعصيه ة المعصية مرت ب م محتشمة فهم لها م ن ك ر ومن ن و هذا المعنى قول علي إ ن كنا لنرى أ ن شيطان عمر ل يهابه أ ن ي أ م ر ه ب ا ل خ ط ي ئ ة وقد أ ش ر ن ا فيما سبق إلى أن هذا من أسرار التوحيد الخاصة فإن لا إله إلا فإذا التوحيد الخاصة لا الله أنه لا يؤله القلب بالتوحيد التام معنى أن أسرار أنه من هذا غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة فإذا تحقق القلب لم يبق فيه م ح ب ة لغير ما يحبه الله ولا كراهه لغير ما يكرهه الله ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إ ل ا بطاعه ة ا ل ل و إ ن م الله وإنما تنشأ ا ذ ن من و ب محبة ما ا يكرهه ل أو كراهة ما يحبه الله وذلك ينشأ وذلك هوى وخشيته وذلك كراهة ما الله النفس الله يحبه من تقديم محبة على يقدح في كمال التوحيد الواجب فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات أ و ارتكاب بعض المحظورات ف أ م ا من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقى له هم إ ل ا في الله وفيما يرضيه به وقد ورد في الحديث مرفوعا من أصبح وهمه غير الله فليس من أصبح الله الله غير فليس وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ب ي بن كعب موقوفا قال من أ ص ب ح و أ ك ب ر همه غير الله فليس من الله قال بعض العارفين من هم همك الهموم أن كان نادي بيني وبين أخبرك بالليل غيره وليه داود وحالف له فلا الطائي عطل علي السهاد في تصدقه وشوقي إ ل ى النظر إ ل ي ك أ و ث ق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات ف أ ن ا في سجنك أ ي ه ا الكريم مطلوب وفي هذا يقول بعضهم بدلا قلبي محبتكم عنا فعل عن منا قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا منا وذلك فعل الخائن السالي وذلك أشغل وكيف بغير ذكركم يا كل أ ش غ ا ل ي قوله ولئن س أ ل ن ي لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وفي ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى إ ن دعاني أ ج ب ت ه و إ ن س أ ل ن ي أ ع ط ي ت ه يعني أ ن هذا المحبوب المقرب له عند الله م ن ز ل ة خ ا ص ة تقتضي أ ن ه إ ذ ا س أ ل الله شيئا أ ع ط ا ه إ ي ا ه و إ ن استعاذ به من شيء أ ع ا ذ ه منه و إ ن دعاه أ ج ا ب ه فيصير مجاب ا ل د ع و ة لكرامته على ربه عز وجل وقد كان كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة وفي كان كثير كسرت السلف الصالح بإجابة الصحيح الربيع النظر جارية من أن بنت ثنية فعرضوا عليهم ا ل أ ر ش ف أ ب و ا فطلبوا منهم العفو ف أ ب و ا فقضوا بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أ ن س بن النضر أ ت ك س ر ث ن ي ة الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فرضي القوم و أ خ ذ و ا ا ل أ ر ش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من عباد الله من لو أ ق س م على الله لابره وفي صحيح الحاكم عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أ ق س م على الله لابره فقال له المسلمون أ ق س م على ربك فقال أ ق س م ت عليك يا رب ي لما منحتنا أ ك ت ا ف ه م فمنحهم أ ك ت ا ف ه م ثم التقوا م ر ة أ خ ر ى فقالوا أ ق س م على ربك فقال أ ق س م ت عليك يا رب ي لما منحتنا أ ك ت ا ف ه م و أ ل ح ق ت ن ي بنبيك صلى الله عليه وسلم فمنحوا اكتافهم وقتل البراء وروى ابن أبي الدنيا بإسناد له ان ب أبي النعمان د ي ا بإسناد ا أن ن له ل بن قوقل قال يوم أ ح د اللهم إ ن ي أ ق س م عليك أ ن أ ق ت ل ف أ د خ ل ا ل ج ن ة فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن النعمان أ ق س م على الله ف أ ب ر ه وروى أ ب و نعيم ب إ س ن ا د ه عن سعد أ ن عبد الله بن جحش قال يوم أ ح د يا رب ي إ ذ ا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا ب أ س ه ش د د ي اقاتله حرده فيك ويقاتلني ثم ي أ خ ذ ن ي فيجدع أ ن ف ي و أ ذ ن ي ف إ ذ ا لقيتك غدا قلت يا عبد الله من جدع أ ن ف ك و أ ذ ن ك ف أ ق و ل فيك وفي رسولك فتقول صدقت قال سعد فلقد ر أ ي ت ه آ خ ر النهار و إ ن أ ن ف ه و أ ذ ن ه لمعلقتان في خيط وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة وأطل وعرضه فكذب عليه رجل فقال اللهم إن كان كاذبا مجاب فقال اللهم بن إن للفتن سعد عليه فعم عمرة أبي بصرة رجل ف أ ص ا ب الرجل ذلك كله فكان يتعرض للجواري في السكك ويقول شيخ كبير مفتون أ ص ا ب ت ن ي دعوه ة سعد س ودع على رجل م يشتم عليا فما برح من مكانه حتى جاء بعير ناد فخبطه بيديه ورجليه حتى حتى قتله ونازعت فما من مكانه امرأة جاء ناد فخبطه برح سعد ي بن زيد في أرض له فادعت أ ن ه أ خ ذ منها أ ر ض ه ا فقال اللهم إ ن كانت ك ا ذ ب ة ف ع م بصرها واقتلها في أ ر ض ه ا فعميت وبين هي ذات ل ي ل ة تمشي في أ ر ض ه ا إ ذ وقعت في بئر فيها فماتت وكان العلاء بن الحضرمي في سرية فعطشوا فصلى فقال اللهم يا بن فصلى عليم يا حليم سرية في يا يا علي يا عظيم إ ن عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك فاسقنا غيثا نشرب منه و ن ت و ض أ ولا تجعل ل أ ح د فيه نصيبا غيرنا فساروا قليلا فوجدوا نهرا من ماء السماء يتدفق فشربوا و م ل أ و ا أ و ع ي ت ه م ثم ساروا فرجع بعض أ ص ح ا ب ه إ ل ى موضع النهر فلم ير شيئا و ك أ ن ه لم يكن في م وشكي ض ع ه ماء قط و إ ل ى أ ن س بن مالك عطش أ ر ض له ب ا ل ب ص ر ة ف ت و ض أ وخرج الى ا ل ب ر ي ة وصلى ركعتين ودعا فجاء المطر فسقى أ ر ض ه ولم يجاوز المطر أ ر ض ه إ ل ا يسيرا واحترقت خصائص بالبصرة الأشعري أبي في زمن أبي موسى الأشعري وبقي في وسطها خص لم يحترق فقال ابو موسى لصاحب الخص ما بال خصك لم يحترق فقال اني اقسمت على ربي ان لا يحرقه فقال ابو موسى اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أمتي رجال طلس رؤوسهم طلس وكان أ ب و مسلم الخولاني مشهورا ب إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة فكان يمر به ا ل ض ب ي فيقول له الصبيان ادعو الله لنا يحبس علينا هذا ا ل ض ب ي فيدعو الله فيحبسه حتى ي أ خ ذ و ه ب أ ي د ي ه م ودعا على ا م ر أ ة أ ف س د ت عليه ع ش ر ة ا م ر أ ت ه له بذهاب بصرها فذهب بصرها في الحال فجاءته فجعلت تناشده الله وتطلب إ ل ي ه فرحمها ودعا الله فرد عليها بصرها ورجعت ا م ر أ ت ه إ ل ى حالها معه وكذب رجل على مطرف ا بن عبد الله الشخير فقال له مطرف إن كنت مكانه كاذبا فعجل الله حتفك فمات الله الرجل فعجل وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن البصري فيؤذيهم فلما زاد أ ذ ا ه قال الحسن اللهم قد علمت أ ذ ا ه لنا فاكفناه بما شئت فخر الرجل من قامته فما حمل إ ل ى أ ه ل ه إ ل ا ميتا على سريره وكان صله ابن أ ش ي م في س ر ي ة فذهبت بغلته بثقلها وارتحل الناس فقام يصلي وقال اللهم إ ن ي أ ق س م عليك أ ن ترد علي بغلتي وثقلها فجاءت حتى قامت بين يديه وكان م ر ة في ب ر ي ة قفر فجاع فاستطعم الله فسمع و ج ب ة خلفه ف إ ذ ا هو بثوب أ و منديل فيه دوخله رطب طري ف أ ك ل منه وبقي الثوب عند امراته معاذه العدويه وكانت من الصالحات وكان محمد بن المنكدر في غزاه فقال له رجل من رفقائه اشتهي جبنا رطبا فقال ابن المنكدر استطعموا الله يطعمكم فانه القادر فدعا القوم فلم يسيروا الا قليلا حتى راوا مكتلا مخيطا ف إ ذ ا هو جبن رطب فقال بعض القوم لو كان عسلا فقال ابن المنكدر إ ن الذي أ ط ع م ك م جبنا هاهنا قادر على أ ن يطعمكم عسلا فاستطعموه فدعوا فساروا قليلا فوجدوا ظرف عسل على الطريق فنزلوا ف أ ك ل و ا وكان حبيب العجمي أبو محمد معروفا بإجابة الدعوة محمد أبو دعا لغلام أ ق ر ع ر أ س وجعل يبكي ويمسح بدموعه ر أ س الغلام فما قام حتى س و د شعر ر أ س ه وعاد ك أ ح س ن الناس شعرا ر برجل زمن في محمل فدعا له فقام الرجل على رجليه ورجع واشترى ا فدعا فقام عياله مجاعة طعاما وأتي في في ي محمل له على فحمل محمله على عنقه ورجع إلى زمن عنقه ك ث فتصدق به على المساكين ثم خ ا ط أ ك ي س ة فوضعها تحت فراشه ثم دعا ل ل ه فجاءه أ ص ح ا ب الطعام يطلبون ثمنه ف أ خ ر ج تلك ا ل أ ك ي س ة ف إ ذ ا هي م م ل و ئ ة دراهم فوزنها ف إ ذ ا هي قدر حقوقهم فدفعها إ ل ي ه م وكان رجل يعبث به كثيرا ف د ع عليه حبيب فبرص وكان م ر ة عند مالك بن دينار فجاءه رجل ف أ غ ل ظ لمالك من أ ج ل دراهم ا قسمها مالك فلما طال ذلك من أ م ر ه رفع حبيب يديه إ ل ى السماء فقال اللهم إ ن هذا قد شغلنا ا فأرحنا منه كيف شئت فسقط الرجل عن على منه ذكرك كيف فسقط م وجهه ي شئت ت وخرج قوم في غ ز ا ة في سبيل الله وكان لبعضهم حمار فمات وارتحل أ ص ح ا ب ه فقام فتوضا وصلى وقال اللهم إ ن ي خرجت مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك وأشهد أنك تحيي الموتى وتبعث القبور ولحق أنك فأحيي أذنيه أصحابه فضربه فركبه من ينفض تحيي حماري الحمار الحمار في لي قام فقام إلى ثم ثم باع الحمار بعد ذلك ب ا ل ك و ف ة وخرجت س ر ي ة في سبيل الله ف أ ص ا ب ه م برد شديد حتى كادوا أ ن يهلكوا فدعوا الله عز وجل و إ ل ى جانبهم ش ج ر ة ع ظ ي م ة ف إ ذ ا هي تلتهب نارا فجففوا ثيابهم ودفئوا بها حتى طلعت الشمس عليهم فانصرفوا وردت ا ل ش ج ر ة على هيئتها وخرج أ ب و ق ل ا ب ة صائما حاجا فتقدم أ ص ح ا ب ه في يوم صائف ف أ ص ا ب ه عطش شديد فقال اللهم إ ن ك قادر على أ ن تذهب عطشي من غير فطر ف أ ظ ل ت ه س ح ا ب ة ف أ م ط ر ت عليه حتى بلت ثوبه وذهب العطش عنه فنزل فحوض حياضا ف م ل أ ه ا فانتهى إ ل ي ه أ ص ح ا ب ه فشربوا وما أ ص ا ب أ ص ح ا ب ه من ذلك المطر شيء ومثل هذا كثير جدا ويطول استقصاؤه و أ ك ث ر من كان مجاب ا ل د ع و ة من السلف كان يصبر على البلاء ويختار ثوابه ولا يدعو لنفسه بالفرج منه وقد روي أ ن سعد بن أ ب ي وقاص كان يدعو للناس لمعرفتهم بإجابة دعوته فقيل له لو دعوت الله لبصرك وكان قد أ ض ر فقال قضاء الله أ ح ب إ ل ي من بصري وابتلي بعضهم بالجذام فقيل له بلغنا أ ن ك تعرف اسم الله ا ل أ ع ظ م فلو س أ ل ت ه أ ن يكشف ما بك فقال يا ابن أ خ ي إ ن ه هو الذي ابتلاني و أ ن ا أ ك ر ه أ ن أ ر ا د ه و ق ي ل لابراهيم التيمي وهو في سجن الحجاج لو دعوت الله تعالى فقال أ ك ر ه أ ن أ د ع و ه أ ن يفرج عني ما لي فيه أجر أذى جبير صبر وكذلك على سعيد بن ا ل ح ج ا وكان مجاب الدعوة كان له ديك يقوم بالليل بصياحه للصلاة فلم يصح ليلة في وقته فلم يقوم سعيد للصلاة ج حتى يصح قتله وقته يقوم يقم له فلم ليلة فلم ديك سعيد في فشق عليه فقال ما له قطع الله صوته فما صاح الديك بعد ذلك فقالت له أ م ه يا بني لا تدع بعد هذا على شيء وذكر وهو المنبوذات لرابعة رجل رجل له منزلة عند الله وهو يقتات مما يلتقطه من المنبوذات على المزابل فقال يقتات مما عند من م ان ضر هذا أ يدعو الله أن يغنيه عن هذا؟ فقالت رابعة إن اولياء ل ل فقالت ه يغنيه هذا أن أ عن إن رابعة الله إ ذ ا قضي لهم قضاء لم يتسخطوه وكان ح ي و ا بن شريح ضيق العيش جدا فقيل له لو دعوت الله ه اللهم اجعلها ذهبا أن فأخذ الأرض من يوسع عليك في فقال ك فصارت ف حصاتا تبرة وقال ما خير في الدنيا إ ل ا ا ل آ خ ر ة ثم قال هو أ ع ل م بما يصلح عباده وربما دعا ل م ؤ م ن المجاب ا ل د ع و ة بما يعلم الله الخيره له في غيره فلا يجيبه إ ل ى سؤاله ويعوضه عنه ما هو خير له إ م ا في الدنيا أو في او ل آ خ ر ة ق تقدم د في حديث أنس ا ل م ر ف و ع إن ا ل ل ه يقول إن من ع ب ان د ي م يسألني بابا من امتي ل لا يدخله العجب وخرج الطبراني ع عنه ب ا د ة فأكفيه كي وخرج ن بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حديث الجعد أبي عليه سالم وسلم الله قال صلى م أ من لو جاء أ ح د ك م ي س أ ل ه دينارا لم يعطه ولو س أ ل ه درهما لم يعطه ولو س أ ل ه فلسا لم يعطه ولو س أ ل الله ا ل ج ن ة لاعطاه لا إ ي ا ه ا ذو طمرين لا يؤبه له لو أ ق س م على الله لابره وخرجه غيره من حديث سالم مرسلا وزاد فيه وقوله ل سأل الله شيئا من الدنيا ما أعطاه الله تكرمة له و و أعطاه شيئا ما من تكرمة وما ترددت عن شيء أ ن ا فاعله ترددي عن قبض نفس ع ب د المؤمن يكره الموت و أ ك ر ه مساءته المراد بهذا أ ن الله تعالى قضى على عباده بالموت كما قال تعالى كل ذلك الموت والموت هو مفارقة الروح للجسد ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جدا وهو أعظم الآلام قال تعالى ذائقة الروح ولا إلا جدا للجسد يحصل نفس هو وهو التي تصيب العبد في الدنيا تصيب في قال عمر لكعب أ خ ب ر ن ي عن الموت قال يا أ م ي ر المؤمنين هو مثل ش ج ر ة ك ث ي ر ة الشوك في جوف ابن آ د م فليس منه عرق ولا مفصل إ ل ا ورجل شديد الذراعين فهو يعالجها ينزعها فبكى عمر و لما احتضر عمرو بن العاص س أ ل ه ابنه عن ص ف ة الموت فقال والله ل ك أ ن جنبي في تخت و ل ك أ ن ي أ ت ن ف س من سم إ ب ر ة وكان غصن شوك يجر به من قدمي إ ل ى هامتي وقيل لرجل عند الموت كيف تجدك فقال أ ج د ن ي ا ج ت ذ ب ا ج ت ذ ا ب ا و ك أ ن الخناجر م خ ت ل ف ة في جوفي و ك أ ن جوفي تنور محمى يلتهب توقدا وقيل لآخر كيف تجدك؟ قال أجدني كأن السماوات وأجد قال منطبقة ثقب كيف أجدني علي لآخر على الأرض فلما الموت الشدة تخرج إبرة تجدك؟ كأن كأنها كان نفسي من بهذه والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه وهو تعالى يكره أ ذ ى المؤمن ومساءته سمى ذلك ترددا في حق المؤمن ترددا حتى فأما في الأنبياء يقبضون ه وقد ن الله عليهم ل ب ا الله وبكل ما أحبوا ء وبكل كرامة من أو أ تحفة حتى ح إن نفس ه جنبيه وهو م من لما تنزع بين يحب ذلك قالت د وقد مثل له ق ع ا ئ ش ة ما أ غ ب ط احدا يهون عليه الموت بعد الذي ر أ ي ت من ش د ة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أ ع ن ي على سكرات الموت قالت وجعل يقول لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن للموت لسكرات وجاء وسلم يقول الروحا الله كان اللهم في حديث عليه بين مرسل صلى العصب أنه تأخذ إنك وقال ا ل ص ب و أ ن ا ما ل ل ل ه م فأعني احب ل علي السلف م و وهونه、علي. وقد ت ت كان بعض ي س أن يجهد عند يجهد ان ل قال م كما عمر و ت ب عبد العزيز ما أحب ما أن تهون علي سكرات الموت إ ن ه لاخر ما يكفر به عن المؤمن وقال النخعي كانوا يستحبون أ ن يجهدوا عند الموت وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أ ن يفتن و إ ذ ا أ ر ا د الله أن يهون على ان ل الموت ع ب د و ه ه ع ل يهون ف ي الصحيح ع النبي الله صلى ع ل ي فليس شيء ه حضره الله وكرامته وسلم الموت برضوان قال المؤمن إذا إن بشر أحب إليه مما أمامه فأحب إليه لقاء الله مما الله وقال أ ح ب الله ل ء ه و ق ا ابن مسعود إ ذ ا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال له إ ن ربك يقرئك السلام وقال محمد بن كعب يقول له ملك الموت السلام عليك يا ولي الله الله ي ق ر أ عليك السلام ثم تلاه الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة طيبين يقولون سلام عليكم وقال زيد بن أ س ل م ت أ ت ي ا ل م ل ا ئ ك ة المؤمن إ ذ ا حضر وتقول له لا تخف مما أ ن ت قادم عليه فيذهب الله خوفه ولا تحزن على الدنيا و أ ه ل ه ا و أ ب ش ر ب ا ل ج ن ة فيموت وقد جاءته البشرى وخرج البزار من حديث عن ب ب د الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله أ ظ ن بموت عبده المؤمن من أ ح د ك م ب ك ر ي م ة ماله حتى يقبضه على فراشه وقال رسول وسلم والآخرة قال الله الله عبادا المعافاة الدنيا أسلم صلى عليه لله أهل زيد في بن إن هم وقال ثابت البناني إ ن لله عبادا يضن بهم في الدنيا عن القتل و ا ل أ و ج ا ع يطيل أ ع م ا ر ه م ويحسن أ ر ز ا ق ه م ويميتهم على فرشهم ويطبعهم بطابع الشهداء وخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعا من وجوه ضعيفة وفي بعض ألفاظها إن لله ابن الدنيا أبي بعض من إن ضعيفة ضنائن من خلقه ي أ ب ى بهم عن البلاء يحييهم في ع ا ف ي ة ويميتهم في ع ا ف ي ة ويدخلهم ا ل ج ن ة في ع ا ف ي ة قال ابن مسعود وغيره إن إني المؤمن وكان الخشني أن لا يخنقني تخنقون موت كما أراكم أبو يقول لأرجو تخفيف الفجاء لا الله على ثعلبة عند ا ل م وكان ت و ل ي ل ة في داره فسمعوه ينادي يا عبد الرحمن وكان عبد الرحمن قد قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ ت ى مسجد بيته فصلى فقبض وهو ساجد وقبض ج م ا ع ة من السلف في ا ل ص ل ا ة وهم سجود وكان بعضهم يقول لأصحابه إني لا أموت موتكم ولكن أ د ع ى ف أ ج ي ب فكان يوما قاعدا مع أ ص ح ا ب ه فقال لبيك ثم خر ميتا وكان بعضهم جالسا مع أ ص ح ا ب ه فسمعوا صوتا يقول يا فلان أ ج ب فهذا والله آ خ ر ساعاتك من الدنيا ف و ث ب وقال هذا والله حاد الموت فودع أصحابه نحو الموت انطلق الصوت فودع وسلم عليهم ثم انطلق نحو الصوت وهو يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم انقطع عنهم الصوت فتتبعوا اثره فوجدوه ميتا وكان بعضهم جالسا يكتب في مصحف فوضع القلم من يده وقال إ ن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب ثم سقط ميتا طيب سقط وكان آ خ ر جالسا يكتب الحديث فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الله فمات